ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشى يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء وكما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وَمَا أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إهُ لا يُفْلِحُمظالِمُون وَجَعللُ لِلَّهِ مَِّا ذَرُءَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنَّى مِنَ الصبَ ثَقوا هذا لِللَّهِ بِزَعْمِهِمْ فَقُوا هذاَا لِللَّهِ بِزَعْمِهِمُ وَهَاذَا لِشُرَكَنَ فمَا كان لِشُرركَائهِمُ فَلَا يَصِلُ إى الله وَمَا كانََ لِللهِ فَهويَصِلُ إى شُرَركَائِهِم سَأَمَا يَحكمُون وَكَذَلِكَ زََّنَ لِكَثيرم مِنَ الْمُشْرِكينَ قَدْ لَ أَلادِهِ مُ شُرَكَ هُم مُّولِي يُرْذُوهُمْ لِيَرْجُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فذرهم وما